نهضنا, نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا, مشينا مشينا نسورا اسودا أ ت ي ن ا أ ت ي ن ا س ي و ن ا جنودا مضينا مضينا وفودا وفودا هدمنا الحصون ا ردمنا الحدود صدمنا المنونه حطمنا البنودا نقود المطايا نفك قيودا نسوق المنايا ندك ل حشودا ل ح ش و د ن أ ض ن ا نهضنا نهضنا, نهضنا بروق الرعود مشينا مشينا, مشينا مشينا نسورا اسودا نهب س ر ا ع ن نفك و القيود نخوض قراعا يفل الحديد نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود مشينا مشينا نسورا اسودا قطفنا الرؤوس نشفنا الصعود ضشفنا الكؤوس جردنا الصديد ذبحنا الجنود منانا من الصعيده وكنا الوقود فكونوا الشهوده قطفنا الرؤوس نشدنا الصعود ضشفنا الكؤوس ن ر د ن ا الصديد ذبحنا الجنود مدانا الصعيده وكنا الوقود فكونوا, فكونوا, فكونوا الشهوده نهضنا نهضنا نهضنا, نهضنا بروق الرعود مشينا مشينا نسورا اسودا نسورا اسودا اردتم بقاء بارضي عهودا فذوقوا فناء وكونوا حصيدا ترينا النحور كسرنا الغموض د شفينا الصدور نصرنا الجدود ا なしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえいなしえ